وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَبْدَؤُ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمن يهتد فإنما يهتدي لنفسه، وَمَن ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظْلَمُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحى إلَيْكَ وَصَبِرْ وَصَبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ قَيِّضُ الْحَاكِمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت للدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا بكم ثم تغوا إليه ومتعتم متعا حسنا إلى أجر مسمى ويكت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أطفع عليكم عذابا من كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفوا منه ألا حين يسترسون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم